الحديث وروحه وعلو قلب قلبه الهلا يعني حقيي نمر على استقهو كان او مقيص صادقهه وقع صادقهه وراسلو قلب قلبه هي استيعني بحب الحديث حد ور يعني خاصه لو صادق خاصه لو بني سوايا خاصه لو وجع القلب لو وجع لي هاي هاي يعني اينا سغير كيسي اسكى فضل البنية والبقى اولوا وراء المروق وحاقوا خيار بضان قرآن يعني ورغلت قرآن ورغلت او فضل بضان معايا الي الهي قرآنكو شكويري ومن أصدق من الله عديثا ومن أصدق ومن وقما هيا أصدق من, من الله الهي حديثا وك حقيسي في الهي لي رنع وك هو سياع وبنا ورقام حاصله في ويهي دي وبتي وراوازهم مسلمين ا نريد حيود دي مالك تصف ونقيو وان لو ان ما قفال بعدي وحاس وجود دين ان المعي واحب الهديه الله اذقه لما بدور اما فقال في دور ام المالكي مشياسه عاشوا اسئله وين سوى يعني تمن او اسويكي مركز سون هون 5 ما في وحده دور تن سب بيته تن مصير سبقي حفالكي واسيل معوده ناغو الجاي يعني اديه اورود فيس ثلاثه اصابها اللهم صلي على الله وسلام عليه وعلى اله وصحبه احب الصيام صوم حلا وجعل هي إلى لله الا اله يعجز سي. سيام داود داود صوم بي على وجهه كان اين داود يصوم في صوم يوم ما لين ويفضل في اقرى ايام ما له ما نوسوم ما حب الصيام صوم قال وجعل لي يتطوع اثنان ويتطوعا الى الله الى عجزي <تصفيق> صيام داوود نبي الله داوود صومتي نبي اجل يعني وحق قديه ينفضر اليوم ينفضر اليوم واسوماي يومر واسوراي يعني كان يصوم الدهري وطفل البنية هاي صوم الدهري معناها كاسوة المحاياة هذه مال باستاذ هنغوريا صوسيسي مال واكعي لسي بيه هنغوري يعني غزالة وعزلية يعني سرتيزة وحوايا يكي صومة الدهر الصومة صومة الدهر سنطق أنك سومالو صومة عالة وعصونغها يعني ميز دو صومة يعني مكسكرة مفتيسي يون تيدي انتقل قلب يستفع عقلي يعني اما يون صوم يون انفر الشيخ صلوها حتى بعضا داو لم يجد لها عادة ياشو وغيروان فعليه نكعو سعادة ياشو داو اللمون في عادة الكتوق بقو انتفاعي هادي بقو انتفاعيو معايا لي كل فزا بطي داودي وانا ما كساميها مردنا هاتيني لحيانا صون يانا أفض نفتأت أي جاركي تقوب بالها خياركت قوب بالها وكو انتفاعي وخالي. يعني سوم الدهري وحقوق بركيسي أسكت أسكا أسكا يعني أسكت لأفصيحة أسكت لأفصيحة غيالة بضل أسكت لأفصيحة فغني مدينة السامية قش يعني عادي لشديثي ان لو بتونا العصا على كل هذا اليوم فحقيق غديثي على الجيذاء وقت واسو ماي وقت واسو رايي معنا الصوم ما دائم يجرين على صوم ما دائم يجرين دائم واي صوتا لعفي اجهاتا لك ضعيفا استعبسا على كل حال <تصفيق> حديث بالغ وعلى كل مين اصطرا اباح الله و السلام عليه رسول الجري يعني ان الدروه صون يعني صون سكدي واجاري يعني يعني صون سكدي صوماي و ابضناي يعني صر سكدي واجاري يعني مقامك اوه سو مدأوه سسجوهي لو مدأوه تحسها عوديش اي سي ربي لحقين ستوقيه لها هي حق نفسي اما عودي ما خاص واو يعني انتهس اما مال يعني خلقوكو ايدي دي دي سو بخلقوكو ايكرو. اما عودي والطوسنا او وكل بقول انتو حديث ثابت ما دون انه يشيتونا مال الصوم والصومه بكل بقول قلتو معيالاي صوم ثم بعض يومه يسوحي صومت ضربتي افرت اما يعني عثرت افرت بكل بقول الصوم وحوا يعني ما لنا انه صوم هو فاسع مالكي يعني يوم قد جاء يوم اسوم ما الى عبادي سله يعني انسان في خبز هاي عباده لربي وحقي زي لشقي واما شو من تعودي واقوي وجدي اما مالكي مغيب سمي صون كعبادي سون واه مالنتي مغيب سمي لو رت نسوبنا وحب الصلاه صلاه فلو جعل هي اوم مليزي الاخرات ديال القنصله على الوضعه الى الله الهي حجي في صلاه داود و داود صلاه كانوا هو عين يناموا في سحبه ساي وهو يجري وهو الليل اودي نسقي وهو عوضي بركي سوابت هي ويقوم وافعاي او معنى في نفغون يعني عوضي ثلثي وانا وسه هاي سدسوا عوضي العمل كماله دي لوضه مال لحد مال وذمبات انا واسع انت وايد هذا هديش لو ضيع حساب التكيرات في ريامه يا نا مواثئا من فنيد السهىي تعني السهىي بانني وحش ميل تاسئ انا تعودي سهرتي ان رقال مستعار السهىي عالي دائم عصير جعل لكم الليله تسكنوا فيه تعودي دا واشيو او ماي يناد كراحه سرتها ومطي اي وينفسه تو غير كنيسه ثاني ويقوم ثلته في حمل تمر الدعيله ودوه واذوب هاي بهالمل او في حمل كمده وعلى رسول الله اولا في الثاني في سلامات اول فيسي على ربي سلامات اول فيسي هذيك هو على صله الى ما خرج حديثا بِسْمِ بس اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاحْسَبْهُ هُنَا حَنَّ طَبَّ طَبَّ أَوَّلُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِتَاس أَسْكَرَيْ وَلَكَ بِلَاوَزِ تُبَوَّأَ إِلَى سِيدِ سَعْوَانَ وَأَخْرَسَ وَنَامَ خَمْطَوَالْ حَاوَلَ وَقْتِي إِلَيْهِ وَأَبَاهِرَ وَهَلْ مِنْ سَائِلٍ وَأُعْطِهِ هل من عي وانت هل من مستيقظ في الفجر لو بهسك لي ها والهي اوقات العباده تقوم ايدوها ساعات الليل في انهار تئو فضل الضوا وينام شتوشو شدوس شدوسكي ذمبنه واسها هي تفت ناس اني في اهان حسب زي هاي هي. او مرعيسي مانتي تبددي شو وحي يؤلثات النحاسة نشاهد انس يعني اوه اشوشو بي انا فيه لاي وقص على الامر هاي حتى محين قيزة سيدوش في دوس الأخير الله يسمي واي تمام ساعة واني تمك موهو اجلس تمك اه تمك انت واي في رئيب تمك واي طب ملاحظه هو تيوم بتاع اللهم اللهم تشمل باللم يعني حاسين عايلتي قاعده فيجر مرغباتي موتي لما هي ساعه ما انت شرعي او ليكوا شرعيه مانك شرعي او بلا صلاه تصوح او بلا وعي شرعي فليك يره طب يلا مساعف لما شرعي للشعي يجسا ويبهيدون الصلاة المشادي انه ومدنتها تمسا عوية على كل حال تمسا عنا هاي الى اختي اأسكا قلوه ونفع اما وقع هاي انت صحي امانو مبكة احبو الصلاة اي ذو هاي صلاة كان لو اجعله هاي اي ذو هاي حدا محال هيري و يعني كراهه و مال ثتن لصوص مال و بلصومه على الاصل عند الشافعي صوم الدهر كراهه اما شافعي ده اجتهادي على الاصل حد الغضونه صوم الدهر كراهه هيك اسبيين هيك اسبيين كراهه عما غيامه كل اللي عو ولو اني أسنويني بقع هذا نكاس لكن محبو تبري قول كيسي وحسنيها كراهم معا محايا هلاي دكي واو هناي فضائشه دي الدرجة دي المتريب يعودي هناي عن يسيم قبلاوة المغرب كيوية الى اشراحة اللي كنتو كجرين بس مركان كراهم ها صاحبتي. فكاسي عني زمان كانوا ساعدي أصحاب تودين وساعدي على كل حال فرقي وأقول حيث صوم في صلاة داخل فانكسوا مايو وحيك التغي وصوق مشها أما مسلقة حدي مالي الساحب مسالح ليس لنوا باب إيساء مسالح ليس لأجونها أكباب إيسا. تعدراته ري وحانيه وحاله معناها حدي عرضي وحكا سيحبه سيحبه ثانيه وحوايا أمه دحقه رواية صلى الله عليه وسلم ما حقيسي معاييره إليه وحاس أمره ما بغى أكثر الليل إنه سيجيه وصلاة البكتور محسوري إلهي ومن ليله عودي كل كعب على أمر إلهي أمر محسوري إلهي ومن كل كعب إلا غليل أيرمائل على, على كل حل وقال ثبت لعيح على قصاصي هكذا معي عمر بن عاص حديث كيسي انا يؤسك الشهير معي يا سهيري ان الجسدك عليك حقا ان اللي اهلك عليك حقا وان اللي عينيك عليك حقا انت حديث كيسي اصليها اليه تاني يعني قابلت رصة رسول الله يا سهيري نبي افضليناء ما اذكولي فهما يصيري قرطاني حسن الوصول إن حقا حقا لجسد رسولان عليه قرطان إن النفسك عليك حقا إن الزوجك عليك حقا ولكن في آخر أشير أني كلي وأواذا وأواذا وأشاركي قرطيسو دوسي عنده يوغلقالين أشير برغاية أشير ليسني غضمت رسول الله لا أولا قرطاني سيفوذي أغبالينا انا برغب يعني ما كان بيقدموا اجل بتاعه اما بن عاص النبي يجري عاير الفرقه وحبيب يجري قاموا مسيحيين وكان النبي اسوع يذري ان جسدك ليس حطام فقالوا بن عاص احبوا الطعام وشوبن صلوات الله وسلامه عليه وحاسب حب الطعام من غوري وحالو فعلي هاي الى الله اله حقس دي معتطور ما طعام في الوجع ابو ما وجع عليه او كثره البلد يا علي الطعام صار الاي دي بعمها الكوبتان بتطعونا يقع ما هو بيه يعني يعني سباب الهي صوبي هو عمري يعني جماعه وحقوني يو قلت لي لو عمره قلت يعني حين دايما بواحد بيعلي جماعه وصوبي وخيره في مع العصوبي ومبرعوا ديسنا الهي عليه ارحم بعض الضاقه شو معنا وحال الوضع في بركه يا سبع يقول لك او بركه بضان يا الى الله الى عجيزي ما تصد علي الايدي دعما سقفيت كوبتان قاص الى الله عجيزه بالدي احب الطعام الى الله هل او بركه بضان كاسوه معناها حب او بركه بضان ونفع بضان نقول لها ودعمها كل كيسة كبتها هواي هذا ليك الله في يدي تخالها تأخذها وحل نسلعوني هذا هو إسلعوني أفصي إسلعونيان إيوه هدي كلي كلي ألو بحي لها وكالك بركبريين كلي كلي يعني وايريها وحكي استفحى ينبي وهم هدي له الشيء إيوه نسلعوني نسلعوني بركبضاً صاحب الضعام إلى الله ما كثرت عليه الايدي يا صوبان حسيني الله عليه وسلم وحسن برؤية اخان كاني اذا خاله هاني كن نصوبانا وانا والشاقي قدنا حسيني صوبانا الله وسلامه عليه احب الكلام الى الله احب الكلام احضرك لو اجعلي هاي الى الله اليه عقسي تعالى عمر في سكره هاي ان يقول اما قول العبد اسكله قال بن يقول بن دريش يعني كيف يشكو فوق ان يقول العبد دونك و وراه معنى قول العبد اله وجعل وجعل هي دونك قول في السر عن الله وبحمده ان يقول معنى قول العبد احب الكلام احب كلامه علقا خَلَّهُ كَلْقَعِ الْبَذَنِيهِي كلام البشرة الوضاء الى الله تعالى أحب الكلام الى الله تعالى مم. أحب الكلام ما سوى الى الله أن يقول العبد إنسانك إنا سلاه <تصفيق> سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده إنا سلاه طاوى عَنَ اللَّهِ عَلَمُ وَهَيْءٌ تَصْبِيحَ أَسْعَلَمُ وَيَهَيْءٍ وَبِحَمْدُهُ الْحَالِ وَلْتَبِسَنْ حَالًا أَهْي بِحَمْدِهِ حَمْدِهِ سَوَيْءٍ صَبِعُوا اللَّهَ وَا تَلَبِّسُوا بِحَمْدِهِ وَحُبُّ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ تعالى. يعني إِلَيْهِ حَقِّهِ سلام ابني ادم تحبيه وامعاتلو جعليه سبحان الله والحمد لله ما لله علم الله والله اكبر سلام ابني ادم وايكلامان وريالك يعني اللي هو كل قع علبه نهايه الى حجسوا طوابظ عن الله والحمد لله لا اله الا الله 40 اظهر 40 اظهر على علبه نهايه حب الله تعالى 40 اظهر اظهر ايه عيتهم في رواين اربعههم اكمت سبع الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر إنتهى أفرطان يهودين ماركي لبغم على ختمائي لا إله إلا الله والله أكبر إنتهى الله حوله ولا قوة إلا بالله العظيم يا دروكه قودو مايو باي من بدات تكتب بلاوتك محكاد وايو اس يا دروكه قودو مايو ككور مايل الكلام هيا ومكاد كل جمله ذلك كم الترتيب فان احق البورصه لا في ان مكر ان كل قرانك وكل ميدان عليها ف خلاص ان طول بقران ووقصورون ووق وصورون الا يعني تخبيرهما افرضنا هنا تطيط الحمد لله وكم إلا إله إلا إلي الله سبحان الله وقرآن وكم إليه إلا الله أكبرك حليب فأسه وجراء الله قرآن كمل إلهليم سأفراد كل من تقوية إنه بلا الله لعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصلم لعلمنا بما جهلنا ذكرنا بما نسينا والذكاء يا لطيف أبي يسر تعسر واعن يا كريم أبقى غديم الشيء أبقى غديم الشيء أبقى غديم جرسلوس بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلوات الله وسلام عليه واله وسلم الله هو له هو دليل لو جعل هي إلا الله إلهي حق يسي اجراوا الخيال فردها روسي تهو يعيان اجراوا الخيال فردها روسي تهو يا الله When Allah الله ودzedله قولÍها إلا الله إلهي حق يسي اجراوا الخيال فردها روسيا تهو معنىh اي عeti الو تفتموا فهو جدت أفضل كيدي محاولة كل كيدي محورة ونوكا تقتل مدهجنا لحمر ديس. اسكو ديسة شيء ديسة اسكو ديسة شوق لكي تقتل مايان اسكو اللي يجو الله وي لهو يا ديسة اللي وجعلي هاي إلا الله إليه عكيسي معنى كأو صواب من وضع على pero o yani nahal ma awal nafta o la rahay la nafsiu wa hayala hikma kanin lu nafsiu mahawal nafta di fono o to o haba samto a samto ba'daha rahta maglou nafsiu yani wa khalas siu ga'ni haqayid lu siu lu nafsiu abdi ibada هذا هو وحواه يسر ورمي سوبانه ساسر معناها وحواه يسر وحلو جعليهي إلا الله إلاهي عقيسي إجراء الخالف فردها أولا روسي ترتمو يو ورمي يو ورمي ورمي ورمي ورمي ورمي ورمي ورمي وحاله يرام بندوقي نشافكي وحيالها وديله يعني كاسي او في علبه ظن الى اكيد سي هاي له خطوط يعني كجراء اد و بيجنتس او كجراء وحايله اقف مفسرين تكون السريان وعد لهم يعني او تربع على بس تردعتم انت توادي من قوة يعني حوق او قمد يبحي على عصوه في وحي لم يتقاه يتطلوه محاوة الورسها على غرورة فردها وتقتنقودي ان الجهات يلو ضربة له وغزبان عصوة كلمها قصديوه على نريها جهات يلو ضربة يلو محاوة الهدايا قرآن ومن رباط الخيال ترهبون بي الله و عدوكم كي والبنقونه قيس على استعماره انتواه حبولي ما يعني ايغة او خيره او خيره جهات و جيك او خيره ايو يعني بعض اولئك ابوحان او بخيان وحي ضاعوا وذا ذافسكي سي يضطرج على طول الهلاليام قواصا منك قاصا وخير اهيدا <تصفيق> <تصفيق> على كل حال وحال هني يعني اديني وحدوني يعني يوحي اخر هذا في كل مظاهره شغله مباح وحي بناتاً أسو قلاء لأبي مباح ذلك أو بناتاً أسو قلاء مثلاً هو حوايا إنسان كهدي عبادة أسكسون ملل أسكهلو أسكسون هو نفتيشي عبادة يعني أسبضيه أس ملل هو حسيرو ولهوي أو, أو بناتاً أسكسو قلومه أسو شغلومه إنا نشاط أسكهلا أهان أسو نخضى مرتاسي السلامه يا من المحب احب الله الى الله وهو يرتاسي <تصفيق> <بي> على نفسي او <تصفيق> ابادله اصول شاد هل اهانه في صوبه هذا افضل وياتاسي امام امام غزالي كتاب احياء وحش مقام بعرفيها اداز باب نيه دي للجار اشك شيء و بن الحسن صلوات الله و سلام عليه و عسله احب العباد الدومها وحالوا جاء الى الله الذي احفي في معنا او ثوابا انفؤهم هو لفي عباده احب العباد عبدهم هو جعلها الى الله الا عزيز او كل جعل بنيها الهي انفع قول شعب بضن لعياله الهي عيالك دي عبد لما انه ما هو بنايهي بعيالي نفك منك عيالك سيفك ونفك بضن لعياله لعيال الله إلهي عيال كيسي لما ضبنا واحتمارها أحب العبادة إلى الله تعالى إلهي حقيسي وحاله جعله خاله جعله أدومك وحوايا أنفعهمك ونفع بضن لعياله لعيال الله إلهي عيال كيسي أمس لعياله إنك عيال كيسي لما ضبناه ضميرك انفعهم لأي الهي طبراني وهو كلمة حديث كي ساحب الناس إلى الله انفعهم للناس واقس تاسم يعني تدكى يعني وها إلهي حكيث لو يجعل هاي تدكى تانفعاهو ما يفعل إلهي خير له وحنطار إلهي خير ماليه تدكى يعني فيه ده. نكي تدكى لوايو لإلهي كيث ونعبين معنى مفهوم كيث معاوايه و حددك دوايو و وددك وحكو ترين و فائده هين هذا سيء يعلم إلهي مجعله معناها تعطوه إلهي مجعله ماورتي يو ددك الله وحيكون نظميين الشعر وحيكون الناش وكلهم عيال الله تحت ذلاله وددك الله مام إلهي علمه سوايه عيالك عياله حال للغط العرب وحاد أدقى مقعيسة ومسروفه تحت عيالك عليها ابلو عيالك يسوا حد كان عيالك بالارض صلى الله عليه وسلم الناس اياب الله انت عيالك هو ايلاهي وحد يجعل لي معناهته حاله يجير الاي محبه في دونك انجعله الاهي خير لاي طاعه من دونك ليك الاي الله ده اعاده ضروسك وجعداني ده ده اعاده الروح بتاع عمره ما هيسس هيكو يعني اوه اله فرا شيء يعني, يعني اوه لو دواله انت والله العبي يعني اله كرامه يا ايها والله باع ال استعمالي